الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده لا وانا كان كشف شبهات قشتنا ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شيخ محمد كوري عبد الوهاب فرمى لو بلغانا لسر أوا هروا هاكا أدستي رابردو باسمان مانك أوايكا خويت على لبن إسرائيل أجيريته وبمان لكاتكا كمسلمان بون كوا علميان ينهبو كوااتشا ككار بون أنهم قالوا لموسى بموسى ينود اجعل لنا إلها كما لهم عليا طبعا لو كاتيكا رزقار يا نبي أدستي فرعون أبرنا ولا وبلائشي تور لبيع تماشا كان قوم يقابلين خارجي بفلسطين أوانش أم طريقاً في <تصفيق> بعضه باب في غمرة عليه صلاة السلام أوانشون أو بتانيان ذاتاشيو أي كان واصلا بيني خوان وخوايا شتي أوها ما بود روسكا يجعل لنا إلهن كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة يجعل لنا ذات أنواع هل نمونی چیکه نه توکا کسانک به لصحابه به پیغمبر علیه الصلاه والسلام دارک من بو دز نشان کا درختک ما بو دز نشان کا کواس الهکان معنی په الوسین کوا برکتایی به و کو او قوما او داران او درختان دز نشان کردو او ته اعتقادیان بو داران وای برکتایی به او سلاحان تشتكي أو همانبو دزنشان بك فحلف النبي صلى الله عليه, و… صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله بيغماري عليه الصلاة والسلام سوين دي كفرمي كفرمي أمهاري قولي بني إسرائيل كأوانتين بمساعدة خواهك من بني إسرائيل هروقوا أوانتون هيانا أنا أقولين بخواه تبارك تعالى طبعا قالوا من الدليل على ذلك أيضا يعني بلغة لأسر ويكا هر کسي اگر هلواشه نرويكي اسلامي ود وجيب جي كرت او او كسا لإسلاما جيتا دارا لا إله إلا الله كي هلواشهتو وكافر ابي دليل لأسر اوا دليل لأسر ويكا اگر کسي هاتنو اسلام اوا و او كسا يقلوشتاني كي اسلام هلواشهنتو چون ابي مسلمان اگا داري خوي بي كي اتنو اسلام باشرطاكاني بمرجاكاني خوي ابي اغادر به كوا او اسلامه الله وشيء نتو يا جلوشتاني كي اسلام هلو وشيء نتو او يا كتو شريك باكي بوخيت على انا اغريم اخوا اما الشيخ محمد كور عبد الله ابن باسيا بس يوم ما بو قال الدليل لسره وبالغ لسره دو بالكمان بو هنا لبني اسرائيل ولا صحاب كاني بيغمروا عليه الصلاه والسلام ولكن للمشركين الشبه سيرنج ام كلمه يا شيخ على ولكن للمشركين كلامي المشتركين يعني ها هو شبيه يعني كوا ما بس دي ما بس لو صوفي لو كسانية كوا نيجا كن كوا نيجا كن كارجو أجرن كوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا عبد القادر يا يا يعني زاروا الشقب بتماشى كاراسن بيان الله تشي بيان آها وش فایده کارن شو که للا شخ خلق دوکسه. لحروفای با خویل دینی اسلام خلق دوکسه زیاتر يعني یان موحده مسلمان خواپرسته هیچ غیری خوانا پرسته هرکسه به هر شخص به هر شیبه یان که ابرا خواجا پرسته و شیک کجا پرسته؟ آ؟ او مشترک او کسه. موحد نیه. یعنی اگر و تو رسول الله او بخواب برس حساب ناكري بمشتك حساب ناكري ويكسر ابينا انشيغاله ولكن للمشتكينا مشتككان او بشبيدهكاران اولن شي شبهي كان شبه كان شي يدلون بها عند هذه القصة يعني لم تي روكي كباس مانكل باسي كان اولن وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا بذلك يعني او قصي كباس مانكل قصي بني اسرائيل اولن تي اولن اخر اوان خو كافر نبون هروها قصة ذات أنواع ألا أو صحابنا خو كافر كزني وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إجعل لنا ذات أنواع لم يكفروا هذا كافر بن أم شبه كيانة يعني لكانت ك كأو يعني وتخو كافر جنون جواب أمتشيا هو زور عسانا قت ما أن نقول فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ذلك أما هر قول بو أما قول بو قولك بوكر دنيشتك آقادار بكالين قول بو قولك نيب بخوي كابراك كافرك يسا قول ما هي شخصك كافرك قول ما هي شخصك كافرناك بل او قولا أدغيني تفعل فعلك كافردك چون مثلاً تماشای کافرای یک جن به خواهی، خودی اقوال کافریک هنیه ولی ولاد توگروهها وقتی تازه جنی به خواه جنی به پیگمرباط او یکسر کافر بو تازه ایمان گیهلو شایم، مسکابرای یک ولد داره بود از نشان که باواب کم، اما قولی نیه پیکافر اگر فعل کرک را کافر پیکافر بیه، هر و بني إسرائيل يجعلنا إلها كما لو مال يعني سكيان كردوا بس سكيان بها فعل بدواها لما لبرا وتما شاكا جوابك الشيخ اللي تسيال لم يفعلوا كذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا هكذا خلاف نيا لبيني علمايان أقر بني إسرائيل يشكيان بكر دايا تيابوا كافروا كافروا كافر بون بتجدات عشوي هو يا فلان يا فلان بك وكذلك لا خلاف في أن الذين نهوا من النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات بعد بعدا هي وهذا هو الموقف خلاف جنية لو يك أمانيب في غمار يعند صلى الله عليه وسلم أجداري كنوفر مي أوكو بن ود اغر بيان كردايه اغير او صحابانا اوشتان او, أو كاتكافرون قال لي ملاحظه يك زور مهمه الواقع يما تماشق يعني الواقع هم انا خلق كان كوتونه كوتونه تنو ايش كانوا كوتونه تنو قناة قرين بأخوي تعالى. بالنسبة لشرحك أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. الشيخ فوزان الله قولي الشيخ محمد الكرد جاب كله ومن الدليل على ذلك يعني بالجل سر أوي كأجر كسيق الله والشين روي كي إسلامي كرد جاب جاي كرد لو عنك إسلام الله والشين توه طبعا أوش عنك إسلام الله والشين توه على داربا. فيو استي به بدولاب فيو استي به زمانه نكتنها بلين الله أبي إلا لد الله أو اشتتيبك جحودي بك واجباتكان جحودك يعني إنكاري بك إياه بلين الله حلالي بك لد الله حلالي بك لد الله تنهار أولا يكافرون نخير كافرون بدلي شيئا بزماني شيئا بفعلي شيئا بشكي شيئا جاء من وقضان الزور لكتبي فقه لباب إحكامي الردية زائد لأشهر ناقض عل شعصاب ناقض علمان اي أي بشر محمد يقول عبد الله بكدي هنا وأما جوركاني أنا وأنا إجماعي على صرا أفرم أجري شيء قلوا كسا هلك شيء قلوا ناقض أنا أنجام بدأ أو شيء ها يكفر او كافر به ولو كان يشهد اللّه اله الا الله بابجل لا إله إلا اللّه جل رأى بو إلله لا الله إن جل راه جماني أبو أخالك دروز ذبي الله كأقول اللّه اله الا الله محمد رسول الله عنه إيش كاروج إما بس ما قلش هو كان يكى بهم يبكى بهم القرآن إلى بره، بل نيو جواز جنبية بس أهانته، بل نيو جواز جنبية كافر أبي، ترى خوشيلك يعني بل إلى بره براي بقطع ما ديو برا زور بيجزوري بخوا، هم بخوا تعالى ولا ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال ما قصه الله عن بني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم كما لهم عليها. أما قصة بني إسرائيل ألا أجد نواجسك؟ أجرب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواجسك أرجوش بجريه وهتي عمالكان يجهابك أو يا كخويت على ويباس كدين لبني إسرائيل وكقاتل موسى الدواء كلا يجعل لهم المشركين وقصة الذين طلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات عن وقت أمدو شيروكا كوا أمدو سرجوشا ذكر قوم موسى عليه الصلاة والسلام قوم كأودينا كتلا وشينت مسلمانان كأن مسلمان يخوان أوアニكا بحق مسلمان أجدار بنخلش أجدار كانوا يعني دعاته كان أوアニكا وانجوا واسكر ما مصطفى ما مص يعني يعني ل لقزة كان تيب جدا بعشان الشرم نكال خلقه ولا بمداهنة لق الخلك هابرون بحق قد لق الخلك كهابرون فيها بل شو نبي نوصل او مداهني لق أو صحاباني والله أيوة تموت قريب العهد جمبي إسلام يعني نیل بعد لی آن نشتیان مزار ما و یک بار لگالی آنها بر رم. امر زور لوحش تان آکره. هنی کفری صریحه کا قصنا کاموده هنکه. هنگ اگرین بخوا. قولش کافر نبون. چه کیشکی آن نکردوه پیغمبر پیان الله علیه السلام. امر بناهی حکم و حکم حکمها تماشا که حکمت یا مزور جا را پرسیم ل خالتشی کاتی که آلان که کیشکت بره با حکمه. آلان حکمت یا اگر حکمت بیتی تو را کان جوازن و کاته کار حکمت او <تصفيق> لا حكمة ان قرآن هناك حكمة يمكن علم يكون هناك من يمكن ان يكون بالحكمة من يمكن ان يعني هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك بداخله، یعنی ام طریق اجیت اجیت ابرو مذاهن کردندی خالجی حزبی که به نام اسلامی در روز دبی حمومش تجهن تناخوی و مشکل نیست، با صرفوشی بسرو نبیار، با شرکشیه بیار، یعنی لجوروب چیکی بنا حکم باهیه مشکل نیه بلایو با وی خلق کوبکاتو دین اسلام او نیه خلق کوبکاره دین اسلام ریتیله والله كاكا لسر يا كاك لا صار ام زميني اخوي تعالى يكسي موحد بي خوش انك هر همي مشرك بيتو بحسابي تو نائب على لله الخالص. وأن النبي الكريمين يعني الكريمين محمد ذلك أو ها النكردوا بلن بعد الإعانة الشقيقة نبقى قصنا كن تام وديكش كلا قال أنا أقول ذلك إنكاريا كونعتبره الشركة يخرجهم من الملة لو فعلوه مع أنهم يؤمنون بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهما فكانت كأوان براشا بهدو بيعمر كاه يعني أو جود الصحابي كلا قال بيعمر صحابي قال أو جماعة الصحابي بيعمر مسخردو كان إيمانيا هيبة يعني أو عن بيعمر كاه إخوان مش بيعمر محمد صلى الله عليه وسلم و jihad شيء لقى ثم أورد الشيخ اعتراضا على هذا الاستدلال. قال الشيخ يد اعتراضك لسأل أم استدله عليه وهو أن بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى يجعل لهم إلآن لم يكفروا وكذلك الذين طلبوا من, من الذين طلبوا طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواد لم يكفروا. أم شبهان بطال كاتوا لي وأجاب عن هذا الاعتراض بأن الفريقين لم ينفي ما قالا. هردو فريقك جب جانكث هل يجب أن ينكر؟ فإن كاري كرد؟ طيب، فإن كاري كرد؟ وإن كاري لا ينكر، ولو فعل لكفر، أقرب ينكر دائيا، كافر، ابن ولكن لما نهي عن ذلك، وبين ما أنه كفر تجنبوه وانتهو عنه، يعني كاتك نهي عن لكره، وبيان بأن كرا، كأما كفر دور كوتنولي، وهو شاربونه، أما أنه أمره، لا، بيالي ما كهر الله إن جاء الله هو شاهد دعاتي الضلالة هر الله إن كافرني كافرني أكافرني أتنازم جاء كافرة يعني ومحل الشاهد من القصتين بزانين أو يكفي يستلهر دو تشيلوك كتما شايكين كوار بلغ كمان بزانين الله تشي أن من فعل الشرك كفرة وإن كان يشهد لا إله إلا الله ويؤمن بالأنبياء ويعمل العمال الصالح يعني هر كسي بكرت الشرك مش شركة بطاو تعرفه باب الله علی الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يشكر الله بغري اما أما من هم على يعناق على تشيرك كتوتشيركو هو نبيه بامشترك بامشترك أما زور مهمة أما موضوع موضوع النزانا خلكان تقولي أولام النزانا الله ان بان نزانيش بيبا مشترك بان نزانيش بيبا مشترك اگر بوی بيان كرا والله او انتقام شيله سني خوي تعالى وعذاب شيله او, شي أو كخوي فرميتي اگر بيان نكره بيلحقك يعني نزانيه بي أمره إلى الله بز مشركه لا يا إما مشركه وأمره إلى الله ها ترجي قيامته شليكا تعقيقاته وجردش ودرش ودرجناش ودرناش ولكن هذه القصة تفيد شيخ محمد الكرا عبد الله الله أم قصة يعني استفادت ما فيها يعني أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك الله إنسان مسلم نكر وبلك بل جا أكلته ناو تشيوه أكلته ناو يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها كنائزانه فتفيد التعلم والتحرز قالت بيويست الاسر ما اما اسفادة لم تشيروكا لم, لم دو قصة بكاين بلين چيا بيويست الاسر خوما خوما فيكن خوما بپارزين لشيرك وما عرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه قالت جاهل كباسي توحيد بلينك اما يخواه فرستي من زاني وفيروين پيوزناكا بيما بلين هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان ومالا قولترين نزانينا و ل ل فرم في الله كان الشيطان كدروستيا كأبو بني بو مسلمان كأو قسيبكن طبعا لما ليا الشيخ صالح على الشيخ باسي إمام بوكان توحيد إيمنه ولما عندك طلبة الشيخ بون خوي بيان وكتك كتاب التوحيد يبيه وتبوناه يستوي جاريكيه ودو جاريكا شيبك بيان بله توه وأنا نشوف يعني الشيخ التوحيد تتكتب كمان في أبداً لفقه الحديث ألوانيه أي جاليه أو كساني كالن التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل أبي حربي خاني أبي حتى أمر دن لقل أو توحيد بروي شونك بالرأس تيكي توحيد أدنبو هر عملي كي ترد هذا ما توحيد أو توحيد أو عملة باطلة أو عملة باطلة وخوة ورين وتفيد أيضا أن أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري أولا قينا كمسلماني قر يعني, كمسلمان يعني اجتهاد كدل أعمالي صالحية نجمع صدي لا اجتهاد بلد لمسألي شئا دار من لمساله اجتهاد علمان من اجتهاد نيك نصحبه قورت لنصو نصو لنصو صحيح لنص لسر توحيد اجتهاد شون هزار مسألي توحيد كامرا مجتهد للتوحيد او زانين او شبكين يعني كن. اجتهاد ليرام وبس يبيش يا يعني أعمال صالحة أعمال صالحة بكات إيش كمان مشتهد ولو مشتهى يعني أو أو نجستن زياته عبادات بكن أم مشت أم خنا برده دائمة علماء يعني استشهادك بالاين اجل يا دو اجل يعني هي اگر بكابي تي ان دو اجلو قرني يا بكابي اجل لازم دا اي مجاوبات لوشتاني كنصوص اخر لوج ثاني كان نصوص تاع قطعي لوج ثاني كان نصوص تاع هات و اما نتون استشهادك استشهاد نك يعني يعني ملخص جوابك اوا كانت وك امكسا هذا موقع في الشرك وقشيرك عليه استشهاد له وصل انا وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك يعني كابر النازانه حول يا عباده القياشتك او عباده كيكفر ولا نازاني هو اقدر كراي ولا سرو بيوتر فتاب من ساعته يعني دزبجته وبيك دي شكي نكرت اما كافر به أنه لا يكفر اي قال كافر كما فعل بنو إسرائيل والذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لريكابس ويكرت عالم مثلا الله ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بلي العالمة، آه، أي عالم، مفهومه بله مسألة، آه، أقرا عالم أبو مفهومه من آخر، آخر أبو عبد، آه، عالم، الله علي شغل عليه خضر بس يا موزع أبوك على كتابك على, علي, علي عالم أقرا بلهين عالم يعني لا يخوي عالمة، <تصفيق> جنات جاهلة، هو عالم عالمنيا، هو جاهلة، هو يقدهم، موضوعي عالم أقريمة ما شايكين أتواني بلين عالم بفقه عالم بتي بعلوم آلاء أسأل مني بتوحيد جاهل جاهلة بتوحيد زور بيزوري عنواني يعني لنحو لصرفة لفقها اكتوب كاني شافعي همي خندوتو همي أزاني لنحو لصرفة كتوب كاني أهلي نحو صرفي زور بيزور مطالعة كردو عالم الشارزة ومجتهدتياه مازلت توحيدنا زاني، لا توحيدنا زاني. لبره جورة تريم مشكلة ما عند شيء يعني زور بي أواني بيشوك كقطونة ناو شركة بناء قرين بخو. حتى كتاب عن تأليف كردوها. شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق نبهاني. كاوي دعوة ولا درسته إنسان دعوة لا بياقمر بكرسل الله. الشيخ سليماني كريس أحمد العلماء دعوة نجدي كافر يا كار. لا وهو الشركة وهو أصلاً لسر طريق الصراط مستقيم وهو تشي وغفر وهو كابره المهم با كابره عالم بين اللي اشتركه بزلعت لتوحيده كا عالم نيه باشان الله الله وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر أقر كافر به يعني شخصك كافر ناو كوت من طلبي كردو دواي كرده بزنه كرده كافر ناوه بل هم راوستين نا فإنه يغلظ عليه الكلام تغليضا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تندي جوا بأدريته أم شخصا اه قدارك نتوقعته ها شتيك دوت اگر بيكي شركة اگر بيكي كفرة ها قصية كدكر وكوتشون باسي باكتبنا صنبوه صحابه كافرمي ايو شتيك تانوت كا طوال كاني مصاب ومسروت خويا كنبدا يعني امم يعني قرصوا ensemble le djwa bitira كابي اوتو ما شاء الله وشي ديكسابي اوتو جعلتني لله جدا من ذكر بشريكي خو حمزه تبرناكه حتى اقل من دالش قصير كربيه دوجاليا شعلي انا خوانا ايشانوتي وفينا نبي يعلم ما في الغد ونيا تكملك ما تي ازن بياني شي رائع اي بزن فهذا مصلية الرنة واستعلوا من دعوانه لو جش ككانه لو جواد يبتش كانه يكسبه تين أو ملا أو ملا نيا يعني شرح أما هذه فيها فوائد امشي ركان كايست باس ماركت تنفعه ديشت يا الحذر من الشرك وانه قد يدب الى المسلمين عن طريق التقليد والتشابه بالكفار واتقى الشرك بين يتناو ما نوى للري لا سايكرنوا خونوندن مكافركان وپناگين بخوا وكو اجعل لنا الهن كما لهم اله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ففي ذلك التحذير من مجارات الكفار يعني لريه تحذيره أقادر كده لو يكيمه لسر رجاء وأن بروين برجاء وأن أبرين وقاأوان لسعيان بكينه وكافر كان كأمر زوج تبينين أو هاي يعني استجابة تنشت كوايس بنو إسلاميين كفار انتخابات أوان فرمي عليه صلى الله عليه وسلم ها الرن لقى لرجاء أوان الظبط حيوانك لو لو جزيرة العربية هي يعني هناك أي جوراني بتشوفه يعني هو خطأ كان بناء أرش خطأ تسك كانه خطأ أنا كان, كان بناء شنو تسك كانش؟ أنت تتماشى كبداية برازيم نبي سيري كفار وسيري آكاري خالصي بكيه نو بقولين والله مدنية وعصرانية وحداثة وليبرالية وديمقراطية واشتراكيته وتشيتشي وإلى آخره أمريكا وإوروبا والصين واليابانو نا ای ما خواهی تعلب عبدی خواهد در سیکر دوین وحی نرده ول دوست زیادتر نیست یا وحی یا هوایی یا وحی یا هوایی پس ما صبح خواهی چیپی امیرکرده فستمسک بالذی وحییک دس بگر باوی که وحی بکر باو با وحی اما همی اراء اراء ضربی صفر که بودشون کانی خم بله تو اون نصت بدست وعه امر اویل اصر نصو اصر فرمایش دگانی خواب یا قمری خوارو علی صلی الله سلام تمرشها کی توهمای خرابی دید تفنن وله اموای اموای اموای مزویل اصر آکارو وچون نکانی خواننرن هاتون و تو آنچونی مشوند کاوی وشرکین بپیغمبران نزایون بپرسه گازایون یعنی نه یعنی دیویون خواهیگرو وحیو نکردونیا و یو دروغ کنی او بشرن شنی ما قول شن قویی بشر کردیم طبعاً شن زاری شهرت من بهم نقطیه او تو من کپیه غمراهات باب شریجبه تو مفروضه لسرد شنی کی ها؟ آنی عنویب ملاعی کی؟ نه غمراه مام خوا وحی بود کرد باب شریجبه واجب لسرد شنی کی؟ ملام قوی خالجی واجب لسرد شنی کی؟ و تا کفار بو خیالیم چون شن قویی اه کویی بشریه شوني ناكم كشيء أمانة أمره بقدر أوان أوان عقل يعني نية بمقصده منك مش كان عقله لغس كان مش كان كافر من شون يعني شونك أو أنا بياقمر بون أو أنا غير بشر بون أو او شني او مش بشر مش قصا من ناكم شون قولي تشيبي خوش بيوا گم هر کس يك بخوي چيبي خوش ميبا و اپ كه بس يما هر کس بخوي ني ا يما وحي من ه يا لبن لدوش زياتر ني فان لم يستجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواهم اگر شنت هناك وتنبغي انك دي وشن هو اخوياك ففي ذلك ففي ذلك التحذير من مجارات الكفار والتحذير من الفتن التي تنجم عن ذلك يعني تحدث عن ذلك يعني او في ثاني كوالوا وقعدبه دا ومن ذلك جلوانا مناهنة عبادة القبور التي يحدثها وفتن بها وفتن بها وصار يدعون الناس إليها فلسطين أو قبرانا كوادان هنوى وتُشِي فتنون بواسطة أهوه تُشِي كفر الشريكون وخلشى بانغواز كان السر أو قبران النبي فلسطين والخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأودى ولقى في النار بسبب إنكار الشرك يقول لکارت که اما پیغمد ابراهیم می‌بینin که و خود آن زنان عبادتی خویصانه مکانیش کن عزیز در علا سر و مسئله و خرائنا و اگر خوانیستن جل و علا بس نبین کاری شرک او یعنی و هوی عبود ک اید او سر رای اوش ايود چی ايود و جنوبی و بنيان عبود الأصنام خواه خامو من علیکانم لا پرستني أصنام جاء أصنام عقادر بها لیریم بسته کمان تنها و نیا که أو نقداء كريت تسر أو كسانيك داعية قديس صاحق أنا أقول لك هكذا أنا بزبته نيات شيا كان, كان مفرستا. قبر ما قبر مبرستا خوي أجر تنها شرك لقبر فارستنا تنها لويا تسك بكي نه غلطة قبر فرستن شركه بي كافر عليه كمانية تانية ولا قرآن أم باب زور, زور بس كمان شركي متقدمين بوا ولا شرك تريج أنواع مظاهر تريزور زورها خو فارستن شخص فرستن زندو فارستن مردو فارستن منهج هشت پاراستن، ربع از پاراستن، خور و مانگ پاراستن. حد چیش دیتو بیبری غیری خوا؟ غیری خوا؟ اتر و شیر که فناگری بخواهی و جنوب نیو بنا نعبد الاصنام ربي ان هن كثيرا من الناس خوايا فلستني انبتانا كساني كه زور ل خالجانت و شظلا ل قمراي كردو. هما اول تايب كين باوتي امر ربلا نفس شده ايا اصنام كان امراتين امرنايا خالق مثلا بونو من ابو عبدالقادر جيلاني صنم يك دروس كاتو ابو ربلا يا عبدالقادر نه أجيت أسق قبرك أي، ها، ووحتى أوجد رزبوع قدارا من بخم شهات يوم كوا بول السلماني رسمي كعاج أحمد الشيخ دروس الشيخ أنا كعاج نفس نفس حالته رسمة أن وابدا والاخواب كعبومن حن كابلاي مشترك شرواي وايوتوا كبوت يجي دروس كبد نفس حاله بو والله ما اشته امربه شيوت واسعنا بيني بلكو لجل روحه كا. كان خلق ساكه حتى كسان كان خواني ضلالته قمراي لنعود جماعه قاداجن خلصنا سربي الاوهات كي هذا والله پیغمبر هذا كي هذا ولا عبد القادر كي هذا ولا فلان شيخ هذا ما انا لمزيسه كما له حني هو فانا بخوا كفر لا سر كفر شرك لا سر شرك تو تزاني كم اوحد غيبو بيه دوهم استوانيه هو تعالى فرمي باسي مردوان من بو كفر اون اجل ايو نيه الا خاف على نفسه عليه الصلاه والسلام من الفتنه لا خيت ترساك توشي فتنه حتى مرض انتو بفناق دي بخويا تعالى وخاف على ذريته من الفتنه يعني من الشرك لا شركه ترسا اذ إذن كيف يقول جاهل باشك كابراه يقول لا إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق الله توحيد لا بين ذقانين والمهم عنده البحث في أمور السياسة والكلام في الحكام وفق الواقع كما قال رياض من نقدم لم شرحها يست كشيخ صالح فوزانيك نقد كتيا باشا يا شيخ أمور السياسة وكلام الحكام هر نفسي مسألي الشيء چیه بچدار نه کاتو کاتی کاتو حاکمیک بخشی حاکمیکی که به دموکراتیا تو بلای برای تو بری و شیرینیا مستقر دل سر آمیش خویل خواه هر لنفی مسئله گنیا حنی اگر دارم اگر آم باستی بیاع مسلمان بی او اونی که بدینی خواحک مکان لسرسر ولسرچاو. اگر ما بسته به حکامی امضا مانده که لگال و آمریکا با ورشیان کردوا بیا که با امری متحده آرون و با مجلسی آمن آرون جنایان حرم صلبا عنا خواه. اکنون صفحه زاجار سوتیرا لبورمابه. لانه از آنهم لا شیشان به لا کردستان به لا شون لا عربستان به لا هر شون یک به. ها اما کی راست او کات. ابعاد دار میشته کانرون والمهم عنده البحث في أمور السياسة طبعا يا الشيخ إشارة دا هو هندك طبعا من أبي عقادر بن هندك يهندك هين كبس موضوع التوحيد وياخو بفلسطين الروانجي أو يونن. مثلا كابرا يك أبيتنه دا ولا يخو بكر عبادات بو يخو بقران دا توا تساهل نيوينن ليه الراس دا وهاي بس علمانية كاز زور زور زور زو بخس بخالي زور زو ب يعني حق خوياه تيه مش لقال يعني وله سطات سطج لقال يعني. ألمانيا تكفر طال. بس هم كابلات جانبية شيء فراموجا كا صوفي وداريوش مقبرة فارستل. لقال أنا برد على. أخذتوا تشون؟ نبي فرق قليل بينه. بهمان شيء وش كاتيكو دو باص عبادة يقبونه كي يعني سياسة فراموش كيتو. وياي أنا. جاك اليراء والمهم عنده البحث في أمور السياسة والكلام في الحكام وفي الواقع كما يقولون ومعناه رصد الوقائع الدولية وتحليلاتها والشغال بها عن تفقي في الدين الله قربيت وتوه خو بيت الدنيا والسياسات وأوبا بتعنواز لما سألابيني للتوحيد بيني أما جالب يشيك يلاين باشت كراس كيناو أبي أمي مسلمان خو يقرا بي ويتون أدخل في السلم كافة أبي هم إسلام وربغري إسلام عبادة عقيدة سياسية معاملة يعني همش تكانت اشتغني إلى الإسلام توب لي ولا واقعته نخر، في في غبران كهاتونية علي صلاة صلامة للرأس يعني تيانا والشركى عبادة قبور وسياسه الله ل خویگارها بپرسنیم ازله تاگوت کردن تاگوت کن تنها مردوقان نیم که کاملا چوته سریو بیته چی بود رو اسکوندیو تاگوت زندوقان لپش همیانو پیغمبر رایم تمارشگر لگل چه محادسایکت لگل چه لگل تاگوتی زمانی خوابه زندگی فبوده تل دیکه فرموناکشی لگل آگه وای یعنی یعنی پیغمبر موسی لگل چه آیکه لگل فرعون آیکه یعنی پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله لگل چه ها او كابراء كبيوتر عمريكو ريشان كبيوتر أبو الحاكم في عمريكو ابو أبو جهل <تصفيق> <تصفيق> يعني أوليداني أو مسألة السياسية وموضوعها سياسة يعني شيء يعني ريخستني، بيواندي، خلطي، بشوازك أبي بروا للا إيمي مسلمان بشرع خوا بروا للا غيري مسلمان أبي بقاهوا وأعرزي خوا بروا أما سياسته سياسة يعني شيء جاب ردون بروا بردني، كاروباري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 كسبي خيتنا ورفيقك تو الى ابن شابي خت الجزالي زيستالك ويا بمردوكان يفهميت وبشي بمردوكان هو مردوكان رمز خا خا غار الحاله حق مردو تازي وبوشيا مملكة العربية السعودية كراوة بمقررة توحيد نقدك كعلمائها أجر نقدك حق بيه لسر سرو لسر شاو بوشى بوشى يا مبتدئ جازن دله وكسب كن وملفعل يستحاليًا مقررة توحيد جوراوة قلتوا تماشى مقرراتي توحيد كي أنا أجري بأخوي تعالى وق أو توحيد خالي صدق أنا نيكل القرآن بيروزهايا والشاعرتي جاء لسرها مقرراتها كان بينه تماشى ممكن في المدارس والمعاهد والكليات إذا كنت أخوذ عربية سعودية لشيخ سعد الشرثيان برسي لان برسي سبارت بجامعيش مختلط كوالا جدهي نظري داروني تاخدره أخوة قناح نية حجازك كمهدي اسلام به كمهدي إسلام به فعشان لدواي أو بچة نهاء قرن شيخ محمد يكور عبد الابد دي سانو توحيد تجديد بكاتواني إذا كنت شيخ محمد يكور عبد الابد از دیت نیوب کاتو. از توش تازه به تازه نظری دارویی نیتاب خوری. ولی اما اصل من آدم نیست، اصل من میکروبی که. دعای باب میمون، دعای باب، دعای اختلال تو، دعای تکلابون، دعای چیو تمدیکلم آرزویی. اما حق نمیامش تان بشارت او. او علمان لبی. اذا لسر حق هر کسی بیادن بیتیا برای استکش شیطان و اخرس. و یقول سعد شتری. ويقول لا داعي لهذه الكثافة في مقررات التوحيد الناس مسلمون وأولاد فطرة وبإمكان الطلاب أن يتعلموا التوحيد في البيئة الاجتماعية لأخ... إلى آخر هذانهم الفارغ شيخ طبعا كان نقضي أماناكا أبي بزاني أماناك شانكا نقد كراون وبزاني أماناك شانوتوا وأبي حق وبطالق سكينجي من نعلم يعني هموكا سيكهر حقا وهموكا سيكهر بطالق سكين أبي تماشاكين كاما حق حقا كاما بطالبوه بطال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 أساندين مسائلة إلى توحيدنا وأنا جابت بعده يعني الذين يقولون هذه مقالة لما بس ما هو كم قصياء كان أنا مش بعموما نوالا بعمومني نوالا وأنا أجابنا والله كسئلوا بعروال الحمد لله باش تلِم علمي هيا يعني أم نقطة أنا وريابين أما رزمان هاي أبو علماء بلاهم إما عبد علمانين إما عبد إخوان رزمان هاي أبو علماء علماء خطي سرني أو بعقل الله فلان وفلان وفلان خطي سورة صحابة ختي سرني لمسألة معصومية عالم لما سألين معصومية على الآراء بوشونا كان يعني الصحابة بغلط عرجته أبو مساج علي أو أبو عبد الله كرم الصد لما سألين شيميراثا خلقة شيء أبو لا أبو مصاب جوابك جواباته شيم ولا عبد الله أبو غلطة أبو, حبر أبو حبر أم عالم لا بوين صحابة معصوم نيا خطي سر نية لما سألين كان يعني ك ولكن ما يملكه هو ان يكون قوله هو من هذا القبر قوله هو يملكه صاحب هذا القبر يملكه هو يملكه هو يملكه هو يملكه حروف حروف يعني على هو يملكه هو يملكه هو يملكه هو يملكه هو يملكه فأكتر بزاني على ولو سألت واحدا من هؤلاء يعني أبسط مسألة في التوحيد ما أجابك بجواب صحيح عن يعني الذين يقولون هذه المقالة طبعا هو مجالك زور تريها يا بازبك لا، تأخير كن هو الفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة أنما نطق بكلمة الكفر عن جهل وهو لا يدري، فايدة هم كزور جوريا أيش أوي هركس كلماتي كفر كبلاء هقدر بكلمة كفر ها كلمة كا أو هي كفعل كل ما كافر بناك بأخد كلمة كا خوي أما كافر بخوا أستاذ جاهلي وامان ها بناك بخوا التوحيد وبأمور الشرك وكافر الله كابرا جون بخواب يا غمريش بس مدام جاهلة ها كافر نابي او بعقلها تسرن بعقلها أما بلال قال كتو كافر بيبقى الإسلام بيقول صار للمحمد الكريس سحنون و اجمع نقل لك و قلت صلى الله عليه وسلم كافرة و شكي لكافر بنية ايش كافرة ايش كافرة ايش كافرة ناوسين لسره و بلا اسلام ما لا محمد رسول الله. كاتتوا وتد الله جو رتنيا وبيعمر مرشدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيغمر أو ديني من بيعمر بيعمر عليه الصلاه بمعظم جويني أما جاهلني. أما جاهلني. أما أما لي لا دل تاراي بقولي. أستا ما هو ما جاهلني. ما كفرة. ما ناقف ولا دوا إيمانك. كاتتوا لبيشوا إسلام. زاني جاهل الله رو ادا هر دویشان تالا یعنی هر نهاتیت ناو اسلاما یعنی هاتوی تو شکنده اسلاما گذشکندوا هر حزبیک توپ چهار نوی است حزبی آلمانی هر حزبیک چهار نوی ها بناآگرین بخواد طبعا انسان که چهار نوی آلمانی بس مقصدم لینو منیکا کتول دوای اوی چیته ناو حزب کار رئیس حزب ها و با با اینی خودی لپی نوایی با قربان دباستور جونی کی پیه با مزانة شيء ليأكن. أستغفر الله ذكر شيئا من ذلِب وهرازي. آه، يعني إنت ما شاكا. مزانا شيء بيأكن. مزانا شيء ليأكله. فيلا نولاتوا جاهلين تزانيه. أنتون هاي <صلاح> <متضي> <même> ترى <متضي> حزبه. جاهلي <متضي> برايسكى. تحزر أجل من جاهلي كاتة. وقوله كبرا قم جتله لجودريج ما لك خوي. كسك جن با بياقمر بعسل الله وسلم بلى والله كافر نبوا. هو علماء فر نكابرها الكافرة أول شيء شكيها شك نقبل الكافرنا وشكيها بنا كافر ومن يكافرنا. أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل وهو لا يدري ثم نبيها وتاب مساعتي فإنه لا يكفر أما أوبك ما اسمعك يعني بقولك قولك كافر نابي قولك بوا فعلك وفعشان فعلكين يكردوا أقاداك أو إشتكاج نكا أما كافر نابي بدليل قصة ابن إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكفر بذلك ولكن بهذين الشرطين الشرط الأول والله أبدو مرج مرج يقمت يعني يكون قال هذا الكلام عن جهل وإن لم يت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 همانه چیه ولی معاد سجده و پیغمبر با صلاه مخوافی علیش بکردیشیو موکافر نبود. اما باید گفت مر معاد که کاتیج اولی کرد و آماده تا بردن و کو تحیه و کو عباده معاد يكبو لواني كسر مشقي صحابه قال ولا زانين حلال وحرام قالوا نصم نردي تبو اولى اولى اموري توحيدي يقال نشون صحابه او صحابه الريزا اجى الى التوحيد بيني وقت تشون بو, آدم تشون بو بو يوسف سجد غير بو بريا بو آدم بري بس سجدر رزبو، فيعمل يخاف فلم صلص أمم بطلبو، أمم نصغبو، ويا علماء فلم حتى أو كاتا، أمم هبو، فيعمل مصان فلم يدلزني لا يا ما، إن جا أي أقل بس خلاف لا علماء، هندش على الله هل كافر بال أقل، للدواء أو كوا أمريكا زعنه وطاع استكثرك بريز بر سجده بكثرك بري يعني حنيابوب كيان أبو كابك، آه، بلام هند كافر أم كشيخ خلافة بين علماء أقل قاضي كرزبو رزس، هما عبادة ببي خلاف كفر وان صدام عاد يعني اكو تم دليل البلقيه ولا السروي صحابه لا سر الشيء الرشطه بيتن وانزل لتبين للناس ما نزل بيان خوکو لع ماموس کانی لع امنی ماموس عینی کان لبر خاطری جب کیو میزره کیو میبره کیو مزگوته خوش نکیو هزار و یک شیکش بلغ قینه مشکل نی لبر رات بکی لب خون ابراهم جر اخسیب کم عليه الصلاصل پیغمبر صلاصل قد او های کردو بشه هیچ پیغمبر نه عليه مصلات السلام آله فهذا لا يضره الكلام الذي قاله أو كلام زلیپناگین ك أبمدو شرط بعج جذبه وهذا جواب عن التي سبقت هما الله أم أو شوف هيك وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه الكلمة شو بقى أنت يا أو يقال آه خوشة أدخل كافر جناب ولا نقول لهم إنهم لم يكفروا لأنهم قالوها عن جهل ونبه وتركوها وتابوا الله عز وجل بالنذانين وتيان عشان هكذا أرب أم ها أم جهلة نابي الله إنه لا هل شرك أكبر من جهل كلام الشجنابي كابرا نأ ب هكذا ليه هو نقيب أجر ولما أفرمون بجهل شركي أكبر كرا أو كسا مشريك أبي فنا أقولون بأخوة جاهل بي جاهل نبي فس أمينته سروي معذبة بي معذبنا بي. أو آتني كبكاره نبي ككافر نبي وما كنا معذبين أو ونبه هو وتركوها وتابوا إلى الله عز وجل أما أنتم فتنبهون بالليل والنهار وتصرون على دعاء القبور والصالحين ولا تصون أصماعكم لما يقال لكم تكبرا وعنادها أمر وانيا هزاروا يكجار بيانبولي جعلني بقصناكن دعاتي ظلاء جيا مجادلا على سراكن دفاعا ليكن والفائدة الثالثة تفيد هذه القصة أن من لم يكفر بكلمة الكفر فإن ليس هم وكاملا كافر نبؤ كلمة إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه نبو ما شاف كافر نبؤ لبرو تباس ما كرني كردو بلام ها متساهل بين لا قالها يعني ما بلن قيناك ليجره ن بل يغلظ عليه في الإنكار كما غلظ موسى عليه, عليه السلام على قومه هل ركو تون بي عمر مساوق سيكرت فانوي ها تي بيوتن ها ايواتان كرت كوا خوالتان بو دابني اي الله يعني اوقس قوري لقالا كردن وكما غلض محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابي الذين قالوا هذه المقالة من باب الزجل والتحذير لشنا بذلك والحذر منه يا عمر محمد صلى الله عليه وسلم عين نقصيب بي عمر مسايد كردوا بوئي كواواز بينا باشان الله ولي المشركين شبهة أخرى هتا وكثمان عندك العلماء أم كتابيان كذبتاً قسمك قسم دوهم قسم هذا قسمي سيهم دس بيكا لكتابك لكشف الشبهات قسمي سيهم كدس بيكا بما دس بيكا وللمشركين شبهة أخرى أم شبهيان كي يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله شبهيك أنهي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتيك اسامه كابريش كوشت كاتيك قال لا ربي مشتكين بهادوتي لا اله الا الله وايش كوشتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دواي اوتي لا اله الا الله تو كوشتي ما لا اله الا الله شنو بمشيك انا زعما طبعا هاي او كسانيك للزمان محمد بن عبد الوهاب الله ويتي استش او النقديه كانوا لا او كسانيك كوشتي قولهتي لا اله الا الله محمد رسول الله نرجو ان كدوا زكاه انا نرجو ان كدوا حج انا نرجو طواف ياك الى أي جل رهست أمانة أعمالن وكذلك قوله ومرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وحديث أخرى في الكف عم من قالها هل أو أو حد سانها النوال طريقي صلى الله عليه وسلم هل لا إله إلا الله نهر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 صلاة وزكاة إصلى وزكاة بس نكذب لا صحيح مخاري مسلمي شائع حديثك متفق عليه هي أي ما صلاة وزكاة كلابي الله يبلى لا إلله إلا الله باشورة كابرا لا إلله إلا الله نعالي محمد رسول الله أبي ها نابي باش الله لا إلله إلا الله محمد رسول الله نيجي جا زكاة جا ما زال الله رجع قيامة حقنيها أبي اخر معنى لا إلله إلا الله إيمانش بالله بالرجي دواي بني كثروا العلماء بالإيمان رج... بالروجيد وعي نبيتهم الصوماني يا خوي من قال لا إله الله وإيش تانية اللي صاحي دي كلامك أو تانية أبي بزاي لا إله وأجرته خوي أوش تاني أجرته خوي كأبي إيمان وجبة فرض النصرة تو أبي إيمان بوش تاني كش بيني يعني عمل بوش تاني كش بكيل إسألوا أبي عمل أوتا فرمي تبي نيجي شكل زكاة جبر أوتا بيقدم لي خاصا ميك كسم بوبي نلجياني نيجي نكل ميك كسم بوبي نه وقعت متأخری تساهلی انجام کرد ولی تاریک استاد دلار. مدام ایمانی پیه بیه، ها قیناک. خوششونش ایمانی با امرکه خواه بود که سجده برا خونه وو. ولله من انکاری آواکم جحودی آواکم نه چار ایمانی پیه بود. مناقشه خواه که ودی متشنج دیک من لا اگر و اولا قر. یعنی با فعل کافر بود که امرکه فعلی نکرد. یشکی نکرد جبر جی نکرد. ای با حمایه او هنیه، آبای او استكبر نیه، بو نیه که عادی پیم بلاغه برود به خواهی هیا، برود برروجی دوایی هیا، لی اترسیل و جهنم امترسیع حضرت دبایش دشت چون تو اون جناتی دوایا و حتی ایمانیش دبایش دشت جهنم هدیه تو کامرت پیکر آجیب جینکی یا آمریکا عبیته وی خالوش نکردی نی عبیته وی خالوشان اسلام بنکردی او امرت او با ایمانیش دبایش خود شیطان با توای ایمانی به جهنم هے نه او به دبایش دعوت داره ولما نتو زات ایمانی أخرج منها أما نبي أقادار من شبهي مرجع الزور عزار و سيستصالة ويستش لنا وخلق حرزور بريساند ونقرين بخوا وشنها أسبابك يستكاتي نباسي بطهو يوفو فكري بلغو يتوا فكريتي بعمل شدنا بقيناك دفاع كفر بناي ولي فهو ترى بإسلامك يتوناك هذا صلات يتوه بخد بعقلكي باشان الله ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ما بس تأوجاه لنا أويك كابنا بس بلا إله إله إلا الله طواب نكافر اكري ونأكو جري وحتيت جكبا فيقال لهؤلاء المشركين الجهال فما شاك شاك محمد يقول عبد الله فيقال لهؤلاء المشركين الجهال أكادك أجهالشن، ها، من عنبوله في ولا مشتق، أقولك مشتق يشي بيرشخس. أبومشتق الجاهل أنا وترى معلوم من أن الرسول صلى الله قاتل اليهود هم تنازن، أما معلومي هم لا يك، زن رأبو هم لا يك. بقول صلى الله عليه وسلم لجال اليهود شر كذي أنا، بس اليهود يبروان بإخوانيا، ها؟ بره والله، عنبروان بإخوانيا، عنبروان بإخوانيا. حتى أخواني بمسلمان زاني. وسباهم. وهم يقولون لا إله إلا الله كردني بسبايا كردني بعبد أمة لكانت كا... كانوا لا إله إلا الله هبأ قال لا إله الله يعني يستبأ بينه وسر أنبي عقلانك واحدة الاديان عن يهود ونصارى قال لا إله إلا الله وكلهم مسلمان وبرزنوا بحرمتنا ولا بيرزنوا بحرمتن بل شر الشرر بريخ خابين درس كلا ولا سر بنصي بنص سورة بينا من الذين كفروا من آل الكتاب والمشتتين في نار جهنم خالدين فيها ولائجهم شر البرية قرب سلوك سائقيافرين عقب خويكافرين الصدق يجب لله لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويدعون الإسلام يعني تماشى كا بني حنيفة شابون قوم مسلمين ها مسلمي كذابون كاتي كوانا نيجي شانك لا إله إلا شانه محمد رسول الله شانه ها ان جاء صحابته نسليان قتل عاميان كرده بعالم مجهل يعني وبها مي والله تكفيري معين تكفي وقت أمرا مسائلي كبار شرك وتوحيد معين وغير معين دليل ما نية تفرق بأبكار القرآن والسنة ال ال معين يك آيات ما نية تفرق لبكا لبيني معين وغير معين بل كهاتك أنا جوال يمكن كهاتك حبر على الورق ومن أظلم من يدعو من دون الله هاتك بعام باسيهم وياك شيء لو ظالت غير غيري إخوان دوابك وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويدعون الإسلام لكات إيشاء أصحابي رسول صلى الله عليه وسلم لأننا وكذلك الذين حرقهم علي بن بي طالب بالنار وعنى علي كرة طالب ستاني بقى قره وانا نجل رجوع وانا لقى مناصره يعني من الشيعي شعيته وهؤلاء الجهل مكرون أن من أنكر البعث كفر وقتل حميان أزانا أو جهلانا كوا أوانا إقرارا كان بمحالة بمبراستيا بم كهركس إن كان يبعث بك بلو رشق يا مدنيا بقى هزانو يجور رشوش بك ليقوب الله كنه بقى لا إله إلا الله ليقوب الله كنه وأن من جحد شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها هركس يقلروا كنكان الإسلام إن كان بك كافروا لي أدريه بقى لا إله إلا الله فكيف لا تنفعوا إذا جحد فرعاً من الفروع وتنفع اذا جحد التوحيد الذي هو اساس دين الرسل وراسه حتى ما شاك ولا اغلبته توحيد جحد بك لا اله الا الله كيكوا امر ما فيكوا كشرك نتين فكيف لا تنفع اذا جحد فرعا من الفروع وتنفع اذا جحد التوحيد تقول له علي او كسي با اتفاق علماء عليه كسي قبل نهو لا تنفعه بس أمت شون و لا كذا كا توحيد إيش تنفعه واضح كلامه ولا ما بااتفاق قالنا هو كسي برواي بنجنبه برواي بنجنبه كافر ويا بح mush takani كشهبه على رأي في ناقين بقوله لا إله إلا الله توحيد كلو جورة ولا ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث السيد أم كلميه كان أعداء الله ها او اي حق ابيتو مداهنه لك ايتو نرمونياني لقال مشتك بمعنى او اي كحقتي بين الله وانكي وطل دجمناني خوما تينكيش طول حديث انا تينكيش طول حديث قال معنى وانيا ان جاء شرحك فأما حديث اسامه فإنه قتل رجلا ادعى الاسلام حديث اسامه كاملا اسامه كاملا الكش ادعاء اسلامك باش بسبب ان ظن انهما ادعوا الإسلام إلا خوفا على دمي ومالي وسام ويزاني املت ترساوت وتي لا اله الله ابويا كشتي يعني اللي لا يسامه مشرك عن شخصه وكشتي وابوتي لا اله الله بروي كابره لخوي ترساو وي كوا مالو خويني حلال الله بيه وتي لا اله الا الله ابويا بزربم كلميه وسام واتك إذا أظهر الإسلام اظهر الاسلام كابره اجك اسلامي دار حزبته وجب الكف عنه مديني اسلامي ام واه بتلي قري مادام تي لا اله رب حضره كجود لابو وايد اول الظاهره مسلمانة حتى يتبين من ما يخالف ذلك ان قال لي اقرين بزانين لدوي او كاين نيجهك اقرنيشينك توال لي در لا لا لقيس فدي بلاج يعني نكه تاثر بالواحد حتى بالسي كل پنجاس اولش دوبلين ولا مادام يماني بالي او غنبو توتا وسامه او حتى جيشله الموضوع اقولو بي غير بس بيفر منا ابو كرده تو بالي غير من تجي تجي تاكيرنا تشبيهنا به تشبيهنا بها كايش تعينك ريال صالح لجبر رقابه امينه وزين شلونك اگنات عينك لي سنينه تعينك ردويا انا بس صالح لجبر رقابه بزانينا الاول وخذ لجبر رقابه بزاني شلون تشبيهنا به ليله تمشى اسلامك كاتك ابرا الله محمد رسول الله ابي أركان وواجبات ومستحبات إسلام جيب الجيب كا نيكرت كرد ليناقر ينأوها بروابع ثاني لا لا لا لا لي نسأل داني مسلمان ليناقر يأوها برواب مهتى غمر فرمي عليه صلى الله عليه أن قاتل الناس وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا واتا خي قرء ماتينار دخوار ولا حق أو ااا ردوا يا فرمي أي بروادارا أجر دروا شون دروا لنا زاوية جهات تنكر لبينايو خوي تعالى يا إيوه عقادر بن ورياب بن مزان شيء أكنو شيء نأكل مزان شيء أكوجنو فتبينو يعني شيء فتبينو يعني فتثبتوا يعني لسر بينو لسر أوابن كواب زانن لشيء ينولشنان هلو يعني, يعني اشتكبه رمكينا بها فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه التثبُت كواتا أعتقد وأجبي كردو لسر ما نبي وريابي مزان بران برا فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل أقرب ما أن بيان بو روش بو وكام كابرايا دروا قال لا إله إلا الله كأو كاتاكوجري لقول تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا ها ترى بس تيكا أجر أجرنا كوجري كاتك أو تري كإله لا إله إلا الله وأم شخص دواي إشكال جب جناك إما جب التثبُت إلى سببين أو كاتشيا معناه التثبُت كنامينته يعني خالك قورك على تبينوا يعني شيء ها ك كاسأله تو تو للجهاد على الشرابيني كاسأله لا إلّا الله ينت مشارك عاتي ترمين ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا وين في ماله مو شيء تبينك إبزانه تبين بوش يأكله بوش تبينه بو أو إبزان ين راستك يا إنا راسي نكذا كوجريه كاتلير إنه هي نية بعمله کوشن که یه ولد نابی هر بیام کوچی. مدام می‌طلایل نابی. الله نابی تا بیون کی؟ تا بیونش با چیه؟ زین برداوم الله سر او عهد که گرتی است. چکلا الله عهد؟ لقان خواه. هم و بهانی وارکت ولی و آن علی عهدی که او عهدی که مستطاط. الله سر عهد کی تو میخواه؟ عهد کت چی؟ که مسلمان بم. ای وعده کت چی؟ او کتاب مدام بمخیتابش تو خودم پیش آمبي. خواه من مسلمانم. تسليم بتوابم. چی الله بسیر کاو؟ دعایش کم تو منا. او بعد آشتام بیتوه که أو عدو عدك جزورك زي الله لا يعني معناه كلمك كما دخل جاكواتك أبنك أما يودا بل يقولين و بزاني تشيك وكذلك الحديث الآخر و أمثاله معناه ما ذكرناه و حديثة كيتلشو أمثالي و حديثة نها ميقوية إذا حديثي ترمان هم مرجعكان تباشاكي ناي هنا من قال لا, إل لا إله إلا الله وكفر وكفر بما يعبد من دون الله ها شاطر شط دومي حديثة كاتشية و يقول لا إله إلا الله و ك لا غير اخوافرسه ابي بلكافر كافر بلي من بروان بهش تاخذك خده براك الي يعني ان جاله حرمه دمه ماله ماله به ما له خوني لقد به بلا الله نعم دونك ابي تبرشك الي طاوتان وبتمشي حال بكري في كوفري عقائدية ويان كوفري القولية كوفري فعلية نيشناك أو, فعلي أو تعلماء حتى إمام شافيع أوان كرأي أنواع كعلى كبره إيمان به بيونيك الكافر نيا لن بالروا على ما التويدل ده وكذا جنب ولا ولا لا على ما مسلمانة شيخ الإسلام ردش توني أم بوتونة يا طبعا لما لما لمجموعة فتاة على من سيرة يعني أما قاعديش يبطل كبره بكوجري بكوجري كشتن حلب بجارية بل نيشناك تبلي ولا مسلماني آخره میل اخلاق نیه برادر استی کابرانه گفته بیم کجای نیست ناقل تو گفته ولی کاکتوم صلیبی بابهش بره نکریم ما چون ما گفته ایکسیرگر که زنایی کردو کابرانی محسن و دوای برده برای نکردن یوجیلا سرکه اینویان کابران کاملا چی کشتوه باعث زانه کغلتی کردو او ایمانی با خوابی قمری خواهد زدن یه روز جمعیتی کردو دوای امکش نی ابد تو بس آیا کشتنی تعریق الصلاه دوی با کفارت ها لا بيكفر فعلت، بقولكو تاريخ الصلاة، بقولكو يا عليه الصلاة والسلام، فلم من تركه فقد كفر، كاجماع الصحابة للسنة، ببيع خلاف، محمد كل تعظيم كذلك الحديث الآخر وامثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام هكذا يخاف رستي، طبعاً زال كلمة التوحيد يعني يك خوا فرستي، نك يك تاة فرستي، يعني كلماتي ترك بكاري هنريبا ناقرين بخواة، يك خواة فرستي، تشك خواة كان زوراً. والإسلام، أن من أظهر التوحيد والإسلامة، واجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناخذ ذلك، أغربو ما اندركو كهلي وشانوا أو كاتليق بالله كريم. والدليل على هذا أن رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله دليل السرور كبرى الله قال وقال أميت أن قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وأمر بكرا وك لا بيان لا اله الا الله, لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج لين ادركتهم لا قتل عاد أهاب زنا في غماري خاصاً لو صم باسي خوارجك أفرمي أفرمي لين بنبيان كوجن بخم بيان بين ولا حشوة ولا وكمشون عاد عاد كسينا يعني علماء قتلاً لا يبقى أحد كس. إشارة إلى قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية أخوة على القرآنية في روزة كباسة قال فهل ترى لهم من باقية كاننا يبردون كسي هيشتوا كسي العاد يشتوا دواب راوي كردن في أغميس وصفاني بيها من دواب راوي أنا مخصدك لنا أولا كان قتل عاد شون قولمي عاد لنا وبرها باتيقرا كسي أنما ما أوها خوارج لنا وضم استشهادكابا ما ما تشيع شيخ محمد يقول عبد الله كأي حدث سماه أبوه مع كونه من أكثر الناس عبادة همما المتعقدين كخوارج أكثر الناس عبادة ونبشاة بيها عمر رضي الله عنه ها لا إله إلا الله محمد رسول الله عنه كأن يجك كأن رجك كأن زكاة كأن قرآن كأن وتحليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحترون صلاتهم عندهم صحابة سير يجك أوان يكذ سير أوان يكذ هاني والله أو يجك ما يكذ كقرآن مجرد خالق والبكتور الله هي أوان ما شاء الله يجك شن يعني شخص يقبل لا صرح عبادة شن حتى بلبيس يدعى قربون، وهم تعلموا العلم من الصحابة، لا صحابة في قربون، طالبي صحابة بون، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، أو لا إله إلا إسماعيل لا خير ولا كثرة العبادة، ولا كثرة العبادة، ولا الدعاء والإسلام لما ظهر منه مخالفة الشريعة كمخالفة الشريعة أنك إسماعيل بيعانن، خو حموج سجى مع زانية، أمواقع زانية، إيش أنت تقول كان بلايا لكاتك كا خوارج قالوا وريابين تماشاء أهل العلم ممكن دور أه علماء لسريان كافر يا كافر نبون والله كافر نبون يعني هموجل العلماء بدلالة أو أحد ثاني كافر من يمرقون من الدين يعني دارشون الدين كافربون المهم اللي قال هم مو متفقين كأي خوارج إسقادي بجانا أو كثر عباده أو بيداقركنصر عباده حتى على جناح كي جناح كي كافر بيلاء أو جناح ناكر لأنه كافر بي وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة هل بس ما قلت صم ليهودي يعني لا إله إلا الله هل وهالصحابة بن حنيفان لا هيج لا الله يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بن المصطلق لما أخبروا رجل أنهم من عزّ كا في خصص الصحابة ينال بن المصطلق أو بن المصطلقات كهاتن بلا وفدي على البلايب داری زکاتی که فرمی زکات دینی آماده؟ شخصی که نرپیغمصه علیه که زکاتی که کوکاتو شخص قطعترسه که کاتی نچونه؟ یعنی حالا رجع رایه وو و تو بعد بپیغمصه وو تو منعی زکاتی من زکاتی که نیا و داخل وقت سیکر کاتی چی که پیغمصه علیه جیشی اما دکل بیانو ها لیعن با کجی شکارو؟ آوانش دیش کار بین بوش کات و نلعتو بولیانی و بو ولای ما عمله هیچ نیا، عمله هیچ تگ ما کس نه تو پیام ألا كاتك يا رسول الله بنى ويست غزو بنى أخبر الرجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله يعني في الله صلى الله عليه وسلم وازي هنا ولا ده قيناك اللي أنكرنوه لا إله إلاك إسفا ديان في جنة نجك إسفا ديان في جنة بزكاة جنين جاي شيء حتى دوا يدركوا آياتك أنا خواياتي نادى الحجرات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بين فتبينوا فتبين تصيبوا تصيبكم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيبروا دارنا قر فاسقك عندنا باي شبهنا خبرك شيبوه هنا، أيوة ورد ببنوه. الخط عنو جاري بقصيمه كان مزانا، اشتكي وايا وانيا. نبا أيوة كسانيك، ها؟ كسانيك نارحه كان بوي كوا، ااا ببيعوا كعلم تان هذا اللي عن بنو توشينا راحت يببن، دعائش بشي ما ببنوه. ك كفر حاجة والله الله زكاة الدنيا وجب، والله منوام نوتوا. على ريع تماشى وكان الرجل كاذبا عليهم. كفرة دريك دل السريع، ويا عتقافرني، إن جاءكم فاسخ بالنبع. قال لي يا أن المصطفى لا الله و محمد صلى الله عليه وسلم بكر بكر نعم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي يحتجوا بها ما ذكرناه. حد شيء أو أن هناك حديثنا واضح ما كرده يستمرون ما كرده كمعنى كي شيء. لمعنى أوآت وحديثنا بغلطتها نقيم. تهي وتتمنشاك أخوي على تفرمي الله آل عباد. أفرمي شيء ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبال منه. هو في الاخره من الخاسرين. أقول جون سيدي ما يتعب كين بدأه والله هم وزارة قالين ألين خالجي أما بس لأن القرآن كايخ إنه تطبيقنا كلا واقعة وبس الخوش العالمين غير هل بجارد حتى تعال جهنمي هذا بو بو ناترسي بودع أي كيي تماشى كإل واقعة الله يا صحابي يا ملايكو يا تي إذا ذكر الله شما أزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كباس يخواه دلي دل يحن داخره كباس غير يخواه أكريد دل يحن نكريد هذا أمانا شرحك إن شاء الله ودرسي داهته بإذن الله تعالى لسكتبك باسيك إن شاء الله سبحانك اللهم يحمده أشهد ألا أستغفوك وكتوبه